ل م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم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 ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت إ د ن ا ل ا ن ض ي ع أ ج ر من أ ح س ن ع م ل ا أ و ل ئ ك لهم ج ن ا ت ح د عن اجراء ن ت ح د ث عن ا ج ر ن ح ت ا ج ر ي ء ن ح ن ن ت ح ن اجراء ن ح ن ت ح د ا ج ر و ن ح ا ر ا ن ح ن ن ت ح د و ن ف ي ه ا م ن أ س ا و ر م ن ذهب, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق متكئين فيها متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك ن ع م ا ل ثواب وحسنات مرتفقا وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا ل أ ح د هما جن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 و أ ح ي ط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خاوية, على عروشها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إلا إبليس كان موسوعه ن الجن ف ن أمر ر ب أفتتخذونه النابلسي وهم للعلوم ك د الاسلاميه د خ لا ق ل والأرض ولا س م ا ا و ت خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ونذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبض فارتدا على اثاره ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عند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 ق ا ل س ت ج د ن يجب إن ان يكون هناك امر ا خ ر ل في ه ت ب ع ت ن ي ف ل ا ت س أ ل ن ي عن ش ي ء حتى أحدث ل ك م ن هناك امر اخرى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 ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارين يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك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 أ ه ملك م ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا